حديث حسن رواه الدار قطني وغيره هذا وله إحدهما له مسهر كذلك الحديث رواية الخشني علتان مكحولا السماع قال الدمشقي مكحول ثعلبة لم ثعلبة يصح أبي أبي من من عن أن أبو وقفه أ أنه ب و وغيرهما والثانية و و نعيم رفعه في الحافظ اختلف على أ ب ي ث ع ل ب ة ورواه بعضهم عن مكحول من قوله لكن قال الدار قطني ا ل أ ش ب ه بالصواب المرفوع قال وهو أشهر وقد حسن ا ل ش ي خ ر ح م ه الله هذا الحديث وكذلك حسنه قبله حسنه الحافظ أ ب و بكر ا بن السمعاني في أ م ا ل ي ه وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أ خ ر خرجه البزار في مسنده والحاكم م من وسلم ما وما عن النبي حديث أحل حلال ح الدرداء أبي عليه في كتابه الله قال الله صلى ر فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته ف إ ن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا هذه الايه آ ي ة و م كان ربك ن س ا وقال الحاكم صحيح الإسناد وقال البزار ا صحيح إ س ن د صالح وخرجه الطبراني والدار قطني من وجه آ خ ر عن أ ب ي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أ ب ي ث ع ل ب ة وقال في آ خ ر ه ر ح م ة من الله فاقبلوها ولكن اسناده ضعيف وخرج وابن ماجة من رواية سيف بن هارون رسول وسلم الترمذي ماجة سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله سئل صلى عليه من سيف أبي بن عن عن عن عن السمن والجبن والشراء فقال الحلال ما أ ح ل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه ه رواه قوله وكأنه وقال قال الترمذي سفيان يعني ابن عيينة عن سليمان عن أبي عثمان عن سلمان من يعني عيينة أبي عن عن عن أ ص ح وذكر في كتاب العلل عن البخاري أ ن ه قال في الحديث المرفوع ما أ ر ا ه محفوظا وقال أ ح م د هو منكر و أ ن ك ر ه ابن معين أ ي ض ا وقال أ ب و حاتم الرازي هو خ ط أ رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي صلى الله صلى عليه وسلم مرسلا ليس فيه سلمان أبي عن فيه قلت وقد روي عن سلمان من قوله من وجوه أخر وخرجه اخر ب ابن أبي ن من إسناده عن عن عثمان النهدي عن عدي عمر مرفوعا وضعف عائشة مرفوعا حديث المري الجريري صالح ورواه و أ ط أ في إسناده و و وخرج أبو داود ي عن عباسه الحسن من ابن مرسلا قال حديث كان أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة ي أ ك ل و ن أ ش ي ا ء ويتركون أ ش ي ا ء تقذرا فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم و أ ن ز ل كتابه و أ ح ل حلاله وحرم حرامه فما أ ح ل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا ا لا أجدوا قل أجد فيما أوحي إلي أوحي فيما م م ح ر ان ل وقال آ ي عبيد ة وهذا موقوف ب عمير إن الله عز وجل أ ح ل حلالا وحرم حراما وما أ ح ل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ف ح د ي ث أ ب ي ث ع ل ب ة قسم فيه أ ح ك ا م الله أ ر ب ع ة أ ق س ا م فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه وذلك يجمع أحكام الدين كلها أحكام يجمع قال أ ب و بكر ا بن السمعاني هذا الحديث أ ص ل كبير من أ ص و ل الدين قال وحكي عن بعضهم أ ن ه قال ليس في أ حديث ا ر س واحد ل ل ل صلى الله عليه وسلم ه ي ث و اجمع ح د أ بانفراده ل أ ص و ل العلم وفروعه من حديث أ ب ي ث ع ل ب قال وحكي عن أبي واثلة أبي المزني عن أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أ ر ب ع كلمات ثم ذكر حديث أ ب ي ث ع ل ب ة قال ابن السمعاني فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب و أ م ن العقاب ل أ ن من أ د ى الفرائض واجتنب المحارم ة ووقف عند الحدود عند وترك البحث عما غاب عنه، فاما ق د س س ت و ف ى أ ق ا ل ل ف وأوفى ض حقوق الفرائض د ي ن لأن عن الأنواع الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة تخرج هذه ي الحديث، هذا انتهى، فأما ا ل ف فما فرضه الله على عباده و أ ل ز م ه م القيام به ك ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصيام والحج وقد اختلف العلماء هل الواجب والفرض بمعنى واحد أ م لا فمنهم ن قال هما سواء وكل واجب بدليل شرعي من كتاب أ و س ن ة أ و إ ج م ا ع أ و غير ذلك من أ د ل ة الشرع ف ه و وهو فرض الشرع م ه و ن عن لأنه أصحاب أحمد الصلاة وحكي الشافعي رواية قال ما كل في وغيرهم فهو فرض ومنهم من قال بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به والواجب ما ثبت بغير مقطوع به وهو قول ا ل ح ن ف ي ة وغيرهم وأكثر النصوص والواجب أحمد أصحابه عنه أنه تفرق الفرض فرضاً جماعة قال لا فنقل عن بين من عنه يسمى فرضاً إ ل ا ما كان في كتاب الله تعالى وقال في ص د ق ة الفطر ما ا ج ت ر أ ان يقول انها فرض مع انه يقول بوجوبها فمن اصحابنا من قال مراده ان الفرض ما ثبت بالكتاب والواجب ما ثبت بالسنه ومنهم من قال أراد أن الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر ثبت ويشكل ا ا ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الخلاف ل و ج جهة ب ثبت من ف وجوبه و ي على هذا أ ن أ ح م د قال في ر و ا ي ة الميموني في بر الوالدين ليس بفرض ولكن أ ق و ل واجب ما لم يكن م ع ص ي ة وبر الوالدين مجمع على وجوبه وقد كثرت ا ل أ و ا م ر به في الكتاب و ا ل س ن ة فظاهر هذا أ ن ه لا يقول فرضا إ ل ا ما ورد في الكتاب و ا ل س ن ة تسميته فرضا وقد اختلف السلف في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يسمى ف ر ي ض ة أ م لا فقال جويبر عن الضحاك هما من فرائض الله عز وجل وكذا روي عن مالك وروى عبد الواحد بن زيد عن الحسن قال ليس ب ف ر ي ض ة كان ف ر ي ض ة على بني اسرائيل فرحم الله هذه ا ل ا م ة لضعفهم فجعله عليهم نافله وكتب عبد الله بن ش ب ر م ة الى ع م ر بن عبيد ابياتا م ش ه و ر ة اولها ا ل أ م ر بالمعروف يا ع م ر ن ا ف ل ة والقائمون به لله أ ن ص ا ر واختلف كلام أ ح م د فيه هل يسمى واجبا أم ل ام فروا عنه ج ا ما ع ة ي د لا على وجوبه و و ر عنه أبو داود في الرجل يرى ونحوه أواجب عليه أبو أواجب الطنبورة داود الرجل في يرى تغييره أدري قال ما أدري ما وقال ا ج ب إن غير فهو فضل و اسحاق بن راهويه و واجب على كل مسلم إ ل ا أ ن يخشى على نفسه ولعل أ ح م د يتوقف في إ ط ل ا ق الواجب على ما ليس بواجب على ا ل أ ع ي ا ن بل على الكفايه ة وقد اختلف العلماء ا ل في ج منهم ع ف ا ء وعمرو بن دينار وابن شبرمة ولعلهم ا ب شبرمة ن و أ ر ا د و ا هذا المعنى وقال الطائفه هو واجب منهم سعيد بن مسيب ومكحول ولعلهما أ ر ا د ا وجوبه على الكفايه ة رواية وقال الغزو واجب على الناس حنبل على ل أحمد في ك م بعضهم عنهم كوجوب الحج أجزأ فإذا غزى بعضهم أجزأ عنهم و ل الجهاد ب د ل الغزو وسأل المروذي ل ن من عن ا ا س أ ف ر ض هو قال قد اختلفوا فيه وليس هو مثل الحج ومراده إ ن الحج لا يسقط ع من لم يحج مع ا ل ا س ت ط ا ع ة بحج غيره بخلاف الجهاد وسئل عن النفير متى يجب فقال أ م ا إ ي ج ا ب فلا أ د ر ي ولكن إ ذ ا خافوا على أ ن ف س ه م فعليهم أ ن يخرجوا وظاهر هذا التوقف في إ ط ل ا ق لفظ الواجب على ما لم ي أ ت ي فيه لفظ ا ل إ ي ج ا ب تورعا وتعارضت ل ل ذ ك و ق إطلاق ف في لفظ الحرام ل ى م ادلته من نصوص الكتاب أو السنة فقال في متعة النساء لا أ ق و ل هي حرام ولكن ينهى عنه ولم يتوقف في معنى التحريم ولكن في إ ط ل ا ق لفظه لاختلاف النصوص والصحابه ة ف ي ا هذا هو الصحيح هو فيها تفسير كلام أحمد وقال في الجمع بين الأختين في بين اليمين ي حرام كلام بملك ولكن وقال الجمع لا أقول أحمد ن ى عنه و ل ص ح ح ي في تفسيره أ ن ه توقف في إ ط ل ا ق ل ف ظ ة الحرام دون معناها وهذا كله على سبيل الورع في الكلام حذرا من الدخول تحت قوله تعالى وَلَا تَقُولُوا وَهَذَا لِتَفْتَرُوا يقول لِمَا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَةُ حَلَالٌ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ قال الربيع ابن خسيم ليتقي هَذَا حَرَامٌ ابن تَصِفُ خسيم أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا ف ي ق وقال ل الله لم أحلا ولم كذا كذبت كذا أحرم و ابن وهب سمعت مالك بن أ ن س يقول أ د ر ك ت علماءنا أ يقول أ ح د ه م إ ذ ا سئل أ ك ر ه هذا ولا ا ولا يقول حلال ولا حرام أحبه أ يقول و م ما حكي عن أ ح م د أ ن ه قال كل ما في ا ل ص ل ا ة فهو فرض فليس كلامه كذلك و إ ن م ا نقل عنه انه ب عبد الله أنه قال كل شيء في ا ل ص ل ا ة مما وكده الله فهو فرض وهذا يعود إلى معنى قوله إنه لا فرض إلا ما في والذي وكده إنه الله لا إلا ما القرآن في معنى إلى فرض فرد من أ م ر ا ل ص ل ا ة القيام و ا ل ق ر ا ء ة والركوع والسجود و إ ن م ا قال أ ح م د هذا ل أ ن بعض الناس كان يقول ا ل ص ل ا ة فرض والركوع والسجود لا أقول إنه فرض ولكنه سنة وقد سئل مالك بن أنس عمن يقول ذلك فكفره فقيل له إنه يتأول فلعنه وقال أنس وقد إنه إنه سنة بن عمن فكفره فرض لقد قال ق وروى ل نقله ا عظيما وقد نقله أبو ب ك نيسى ب ر ي في ك ايضا ب إ س ن ا د ه عن عبد الله بن عمرو بن ميمون بن الرماح قال دخلت على مالك بن أ ن س فقلت يا أ ب ا عبد الله ما في ا ل ص ل ا ة من ف ر ي ض ة وما فيها من س ن ة أ و قال ن ا ف ل ة فقال مالك كلام الزنادقة أ خ ر ج ونقل ه و إ س ح ا ق بن منصور عن إ س ح ا ق بن ر ا ه و ي أ ن ه أ ن ك ر تقسيم أ ج ز ا ء ا ل ص ل ا ة إ ل ى س ن ة وواجب فقال كل ما في ا ل ص ل ا ة فهو واجب وأشار ومنه وسبب والله أن أعلم أن ما تعاد الصلاة بتركه ومنه لا تعاد وسبب هذا والله أعلم أن التعبير بلفظ السنة بتركه إلى بلفظ منه قد يفضي إلى ل ا ا ت ه وقد ن بفعل فيه خلاف ذلك وإلى الزهد فيه وتركه وهذا وتركه م ص و الشارع الحث عليه من ورد ا ل ت ي فيه ب بالطرق ا ل م ؤ ي وتحصيله ة إلى فعله ل ف ط اطلاق ق وقد لفظ الواجب أدعى إلى الإتيان به والرغبة فيه وقد ورد به أدعى الواجب في كلام الشارع على ما لا ي أ ث م بتركه ولا يعاقب عليه عند ا ل أ ك ث ر ي ن كغسل ا ل ج م ع ة وكذلك ل ي ل ة الضيف عند كثير من العلماء او اكثرهم وانما المراد به ا ل م ب ا ل غ ة في الحث على فعله و ت أ ك ي د ه واما ومنع وارتكابها وانتهاكها والمحرمات المقطوع مذكورة والسنة المحارم التي حماها الله تعالى قربانها بها الكتاب من فهي في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 كما ذكر المحرمات من المطاعم في مواضع منها قوله تعالى قل لا اجد فيما أ و ح ي إ ل ي محرما على طاعم يطعمه إ ل ا أ ن يكون ميته أ و دما مسفوحا أ و لحم ح ن ز ي ر ف إ ن ه رجس أ و فسقا اهل لغير الله به وقوله انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله وفي ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى وقوله حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أ ه ل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما أ ك ل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام وذكر المحرمات في النكاح في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية وذكر المحرمات من المكاسب في قوله و أ ح ل الله البيع وحرم الربا و أ م ا ا ل س ن ة ففيها ذكر كثير من المحرمات كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والحنزير والأصنام الله الخمر والميتة وقوله حرم بيع إ ن الله إ ذ ا حرم شيئا حرم ثمنه وقوله كل مسكر حرام وقوله إ ن دماءكم و أ م و ا ل ك م و أ ع ر ا ض ك م عليكم حرام فما ورد التصريح بتحريمه في الكتاب و ا ل س ن ة فهو محرم وقد يستفاد التحريم من النهي مع النهي الوعيد والتشديد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 عن ذكر الله وعن ا ل ص ل ا ة فهل أ ن ت م منتهون و أ م ا النهي المجرد فقد اختلف الناس هل يستفاد منه التحريم أم ل ام وقد روية عن ع ابن ر إنكار استفادة ا لا ت ح ر ي م منه ق ل المبارك أخبرنا سلام دخيلة ابن أخبرنا ابن ابن أبي مطيع عن ابن أبي أبيه عن عن أبي مطيع قال كنت عند ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر يعني أ ن يخلطا فقال لي رجل من خلفي ما قال فقلت حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبيب والتمر فقال عبد الله بن عمر كذبت فقلت عبد بن كذبت عمر أ ل م تقل ن ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ل وسلم ي ه ع فهو حرام فقال أ ن ت تشهد بذاك قال سلام كأنه ي ق وقد ل النبي صلى الله عليه وسلم من ما نهي هو أدب و ذكرنا فيما تقدم عن العلماء الورعين كأحمد ومالك الحرام تحريمه ما لم توقي إطلاق لفظ الحرام على ما لم يتيقن تحريمه مما فيه نوع ش ب ه ة او اختلاف وقال النخعي كانوا يكرهون اشياء لا يحرمونها وقال ابن عون قال لي مكحول ما تقول في ا ل ف ا ك ه ة تلقى بين القوم فينتهبونها قلت قال قلت قال ذلك لمكروه ذلك لمكروه ان عندنا حرام ان عندنا هي حرام هي قال ابن عون فاستشفينا وقال عون من قول مكهول ذلك جعفر بن محمد سمعت ر ج ل الغناء ي س أ القاسم ابن ل محمد أ حرام هو فسكت عنه القاسم ثم عاد, فسكت عنه ثم عاد فقال س ك ت عنه عاد ثم ف له إ ن الحرام ما حرم في القران أ ر أ ي ت إ ذ ا أ ت ي بالحق والباطل إ ل ى الله في أ ي ه م ا يكون الغناء فقال الرجل في الباطل فقال ف أ ن ت ف أ ف ت نفسك قال عبد الله بن الإمام أحمد سمعت أبي يقول قوله الله الإمام أما ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فمنها أشياء حرام صلى عليه وسلم مثل عبد سمعت بن أبي أحمد نهى نهى أ ن تنكح ا ل م ر أ ة على عمتها أ و على خالتها فهذا حرام ونهى عن جلود السباع فهذا حرام وذكر أ ش ي ا ء من نحو هذا ا ومنها أشياء نهى عنها فهي أدب وأما الله التي نهى عن اعتدائها فالمراد حدود نهى نهى عن فهي ه أدب ب ج م ل ة ما أ ذ ن في فعله سواء اكان على طريق الوجوب أ و الندب أ و ا ل إ ب ا ح ة واعتداؤها هو تجاوز ذلك إ ل ى ارتكاب ما نهى عنه كما وتلك ومن ظلم والمراد قال تعالى الله الله والمراد فقد يتعد حدود حدود نفسه من طلق على غير ما أ م ر الله به و أ ذ ن فيه وقال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون والمراد من أمسك بعد أن طلق بغير معروف أو أو إحسان طلق من أمسك بغير سرح بغير بعد أن أخذ مما أ ع ط ى ا ل م ر أ ة شيئا على غير وجه ا ل ف د ي ة التي أ ذ ن الله فيها وقال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات إ ل ى قوله ه الله ورسوله ومن ويتعد و يعص د د ح يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والمراد من تجاوز ما فرضه الله ل ل و ر ث ة ففضل وارثا وزاد على حقه أ و نقصه منه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في خطبته حجة الوداع إ ن الله قد أ ع ط ى كل ذي حق حقه فلا و ص ي ة لوارث وروى النواس ابن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أ ب و ا ب مفتحه وعلى الأبواب ستور مرخاة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 والابواب ا ل م ف ت ح ة محارم الله وذلك الداعي على ر أ س الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم خرجه الإمام أحمد وهذا لفظه والنسائي في تفسيره والترمذي فضرب وهذا لفظه حسنه الله عليه هذا الإمام والنسائي النبي الإسلام الحديث صلى وسلم مثل أحمد في في بصراط مستقيم وهو الطريق السهل الواسع الموصل سالكه إ ل ى مطلوبه وهو مع هذا مستقيم لا عوج فيه ف ي خ ت ض ي ذلك فيختضي ذلك قربه وسهولته وعلى جنبتي الصراط ي م ن ة و ي س ر ة سوران وهما حدود الله ل السورة ه فكما كان يمنع من ا أن د خ من تعديه ومجاوزته فكذلك ا ل إ س ل ا م يمنع من دخله من الخروج عن حدوده ومجاوزتها وليس وراء ما حد الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه. ولهذا مدح سبحانه الحافظين لحدوده. وذم من لا يعرف حد الحلال من الحرام كما نهى عنه سبحانه الحافظين إلا ولهذا لا الحلال قال تعالى لحدوده فيه يعرف حد ا ل أ ع ر ا ب أ ش د كفرا ونفاقا و أ ج د ر الا يعلموا حدود ما أ ن ز ل الله على رسوله وقد تقدم حديث ا ل ق ر آ ن و أ ن ه يقول لمن عمل به حفظ حدودي ولمن لم يعمل به تعدى حدودي والمراد أن من لم يجاوز لم من أن ما ما أذن له فيه إلى ما نهي عنه له إلى فيه فقد حفظ حدود الله ومن تعدى, ذلك فقد تعدى حدود وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم وحينئذ فيقال لا تقربوا حدود الله كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها والمراد النهي عن ارتكاب ما نهى عنه في ا ل آ ي ة من محظورات الصيام والاعتكاف في المساجد ومن هذا المعنى وهو تسميه ة المحارم حدودا قول النبي ا قول صلى ل ل عليه وسلم مثل المحارم ق ا ئ على د د و ل ل والمدهن فيها كمثل الحديث ل ه فيها ه قوم اختسموا و ا م سفينة ش وأراد ا ا ب ل ق ئ على حدودا ل ل ه المنكر للمحرمات والناهي عنها. وفي ا ا عنها ل ن ه ي و حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ي آ خ ذ بحجزكم اتقوا النار اتقوا الحدود قالها ثلاثا خرجه الطبراني والبزار وأراد بالحدود محارم الله ومعاصيه قول الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إ ن ي أ ص ب ت حدا ف أ ق م ه علي وقد تسمى العقوبات ا ل م ق د ر ة ا ل ر ا د ع ة عن المحارم المغلظه ة السرقة حدودا حد حد وحد و كما يقال حد الزنا حد السرقة، وحد شرب الخمر م ن شرب قول وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أتشفع في أتشفع حدودا من ح د ل ل ه يعني في القطع في ا ل س ر ق ة وهذا هو المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء و أ م ا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله فهذا قد اختلف الناس في معناه فمنهم من فسر الحدود هاهنا بهذه الحدود المقدرة وقال إن التعزيزة فهذا معناه هاهنا في في حد حدود قد فوق فمنهم فسر عشر إن من من بهذه لا يزاد عليها ى عشر جلدات ولا ز ا د ع ل ي إ ل ا في هذه الحدود ا ل م ق د ر ة ومنهم من فسر الحدود هاهنا بجنس محارم الله وقال المراد أ ن م ج ا و ز ة العشر جلدات لا يجوز إ ل ا في ارتكاب محرم من محارم الله فأما ضرب التأديب على غير محرم فلا يتجاوز به عشر جلدات وقد حمل بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم ورجح ح حدودا د تعتدوها على هذه العقوبات فلا ا ا على ل هذه ز ج ة عن عن النهي المحرمات وقال المراد ت ا ا و ز هذه ل د د وتعديها عند و ورجح إقامتها على أهل الجرائم ورجح ذلك ب أ ن ه لو كان المراد بالحدود الوقوف عند ا ل أ و ا م ر والنواهي لقوله لكان تكريرا لقوله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أ ش ي ا ء فلا تنتهكوها وليس ا ل أ م ر على ما قاله ف إ ن الوقوف عند الحدود يقتضي أ ن ه لا يخرج عما أ ذ ن فيه إ ل ى ما نهى عنه وذلك أ ع م من كون ا ل م أ ذ و ن فيه فرضا أ و ندبا أ و مباحا كما تقدم وحينئذ فلا تكرير في الحديث والله أ ع ل م و أ م ا المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إ ي ج ا ب ولا تحريم فيكون معفوى عنه لا حرج على فاعله وعلى هذا دلت هذه ا ل أ ح ا د ي ث المذكورة هاهنا كحديث أبي ثعلبة كحديث وغيره أبي وقد اختلفت أ ل ف ا ظ حديث أ ب ي ث ع ل ب ة فروي باللفظ المتقدم وروي بلفظ آ خ ر وهو إ ن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهاكم عن أ ش ي ا ء فلا تنتهكوها وعفا عن أ ش ي ا ء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها خرجه إسحاق بن وروي بلفظ اخر وهو ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وسن لكم سننا فلا تنتهكوها وحرم عليكم اشياء فلا تعتدوها وترك بين ذلك اشياء من غير نسيان رحمه منه فاقبلوها ولا تبحثوا عنها خرجه الطبراني وهذه ا ل ر و ا ي ة تبين أ ن المعفو عنه ما ترك ذكره فلم يحرم ولم يحلل ولكن مما ينبغي أ ن يعلم أ ن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنه ة دلالة فإن ذ ه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح وقد تكون بطريق العموم والشمول تكون تكون وقد قد بطريق بطريق وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه كما في قوله تعالى فلا تقل لهما أ ف ف إ ن دخول ما هو أ ع ظ م من ا ل ت أ ث ي ف من أ ن و ا ع ا ل أ ذ ى يكون بطريق ا ل أ و ل ى ويسمى ذلك مفهوم الموافقه ة المخالفة وقد تكون دلالته بطريق مفهوم و بطريق ق دلالته ك ل في فإنه ف يدل الغنم السائمة الزكاة م ه ب وقد م السائمة ه أنه على لا زكاة في غير و أ خ ذ ا ل أ ك ث ر و ن بذلك واعتبروا مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة وجعلوه حجه ة وقد تكون دلالته إ ل ى كل ما وجد في ذلك المعنى عند جمهور العلماء وهو من باب العدل والميزان الذي أ ن ز ل ه الله و أ م ر بالاعتبار به فهذا كله مما يعرف به دلالة على التحليل والتحريم فأما من تفى فيه ذلك كله فهنا يستدل بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم دلالة النصوص التحليل فهنا بإيجاب يعرف فيه يستدل على ذكره تفى به كله ذلك أو على أ ن ه معفو عنه وهاهنا مسلكان أ ح د ه م ا أ ن يقال لا إ ج ا ب ة ولا تحريم إ ل ا بالشرع ولم يوجب الشرع كذا أ و لم يحرمه فيكون غير واجب أ و غير حرام كما يقال مثل يقال هذا في الاستدلال على نفي وجوب الوتر والأضحية في نفي على وجوب أو نفي تحريم الضب ونحوه او ل ض ب نفي ح و أو ه ن تحريم بعض العقود المختلف فيها كالمساقات و ا ل م ز ا ر ع ة ونحو ذلك ويرجع هذا إ ل ى اصطحاب ب ر ا ء ة ا ل ذ م ة حيث لم يوجد ما يدل على اشتغالها ولا يصلح هذا وسبرها ذلك الاستدلال إلا لمن عرف أنواع أدلة الشرع فإن قطع مع ذلك بانتفاء ما لمن أدلة يدل فإن مع عرف قطع على إ ي ج ا ب أ و تحريم قطع بنفي الوجوب أ و التحريم كما يقطع بانتفاء ف ر ض ي ة ص ل ا ة س ا د س ة أ و صيام شهر غير شهر رمضان أ و وجوب ا ل ز ك ا ة في غير الأموال الزكوية أو حجة غير حجة الإسلام وإن كان هذا كله يستدل عليه أو وإن بنصوص غير حجة حجة مصرحة بذلك و إ ن ظن انتفاء ما يدل على إ ي ج ا ب أ و تحريم ظن انتفاء الوجوب والتحريم من غير قطع والمسلك الثاني أن يذكر من أدلة أن أبي الأحاديث من فإنه عنه معناه من يذكر يدل يجبه يحرمه كحديث في هذا المذكورة الشرع الشرع العامة ما يدل على أن ما لم ولم معفو وما معه على سعلب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 ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث س ع د بن أ ب ي وقاص إ ن أ ع ظ م المسلمين في المسلمين جرما من س أ ل عن شيء لم يحرم ف ح ر م من أ ج ل م س أ ل دل ت ه وقد ا ل ق كقوله عز وجل قل ر محرما آ ن أن يكون على مواضع عز على طاعم يطعمه مثل وجل لا إلي فيما م هذا أيضا أجد أوحي في ي إلا ت ة ا ل آ ي ة ف إ ن هذا يدل على أ ن ما لم يجد تحريمه فليس بمحرم وكذلك قوله وما لكم أ ل ا تاكلوا أ ك ل و مما ذ ر اسم ا ل عليه ه ق د فصل لكم م ح ر مما ع ل ي ك إ ل ما اضطررتم إليه فعنفهم على ترك الأكل مما الأكل ترك إليه على ذكر اسم الله عليه معللاً ب أ ن ه قد بين لهم الحرام وهذا ليس منه فدل على أ ن ا ل أ ش ي ا ء على ا ل إ ب ا ح ة و إ ل ا لما أ ل ح ق اللوم بمن امتنع من ا ل أ ك ل مما لم ينص له على حله بمجرد قبل لم ينص على تحريمه وعلم أن هذه المسألة غير مسألة حكم غير ورود الشرع كونه ينص أن الأعيان هذه على هل هو الحضر أو الاباحة أو لا او او حكم فيها؟ فان ي ه ف تلك ا ل م س أ ل ة م ف ر و ض ة فيما قبل ورود الشرع فاما بعد وروده فقد دلت هذه النصوص واشباهها على ان حكم ذاك الاصل زال واستقر أن الاصل واستقر وقد الشرع بعضهم حكى الاجماع على ذلك وغلطوا من سوى بين ا ل م س أ ل ت ي ن وجعل حكمهما واحدا وكلام نصوص معفو أبو يذبحون أكله كل يكن الإمام أحمد يدل على أن ما لا يدخل في نصوص التحريم فإنه معفو عنه قال أبو الحارث قلت لأبي الله الطير الطير لا فقال لم مخلب يأكل ما أصحاب شيئا فما ما ذا أحمد أحمد من فإنه إن أن أو عبد في يعني في الجيف عنه نعرفه ترع فلا ب أ س به فحصر تحريم الطير في ذي ا ل م ث ل بالمنصوص عليه وما ي أ ك ل الجيفه ل أ ن ه في معنى الغراب ا ل م ن ص و ص عليه و ح ك م ب إ ب ا ح ة ما عداهما وحديث ابن عباس الذي سبق ذكره يدل على مثل هذا وحديث سلمان الفارسي فيه النهي عن السؤال عن الجبن والسمن والفراء ف إ ن الجبن كان يصنع ب أ ر ض المجوس ونحوهم من الكفار وكذلك السم وكذلك الفراء تجلب من عندهم وذبائحهم م ي ت ة وهذا مما يستدل به على إ ب ا ح ة لبن الميته ة و أ ن ف ح ت ا و ع ل ى إ ب ا ح ة أطعمة المجوس و ف ي ي ذلك كله خلاف مشهور و ح م ل على أنه إذا ا ش ت ب ه ا ل لم يجب السؤال والبحث أ م ر يجب عنه كما قال ابن عمر لما سئل عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أ س أ ل عنه وذكر عند عمر الجبن وقيل له إ ن ه يصنع ب أ ن ا ف ح ا ل م ي ت ة فقال سموا الله وكلوا قال الإمام هذا الحديث أحمد أصح حديث فيه هذا الحديث يعني جبن المجوس وقد روي من حديث ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ي ب ج ب ن ة في غ ز و ة الطائف فقال أ ي ن تصنع هذه قالوا بفارس فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا فيها واقطعوا الله ضعوا السكينة وقطعوا واذكروا اسم الله وكلوا صلى عليه وسلم الإمام أحمد وسئل خرجه عنه أحمد فقال هو حديث منكر وكذا قال أ ب و حاتم الرازي وخرج أ ب و داود معناه من حديث ابن عمر إ ل ا أ ن ه قال في غ ز و ة تبوك وقال أ ب و حاتم هو منكر أ ي ض ا وخرجه عبد الرزاق في كتابه مرسلا وهو أ ش ب ه وعنده ز ي ا د ة وهي أ ن ه قيل ل له يا رسول يا ا له نخشى أ ن تكون م ي ت ة قال سموا عليه وكلوه وخرج الطبراني معناه من حديث ميمونة وإسناده جيد لكنه معناه أن فقال س م وفي ا وكلوا قالت وكانوا عليه عهد ل حديثي أنتم ك ب و ف مسند ا ل إ م ا م أ ح م د عن الحسن أ ن عمر أ ر ا د أ ن ينهى عن حلل الحبر ل أ ن ه ا تصبغ بالبول فقال له أ ب ي ليس ذلك لك قد عهده لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده وخرجه الخلال من وجه آ خ ر وعنده أ ن أ ب ي ن قال له يا أ م ي ر المؤمنين قد لبسها نبي الله صلى الله عليه وسلم و ر أ ى الله مكانها ولو علم الله أ ن ه ا حرام لنهى عنها فقال صدقت وسئل الإمام أحمد عن لبس يسبغه الإمام أهل الكتاب من غير غسل فقال ما أحمد من عن غير لم ا ت س أ ل عما لا تعلم لم يذل الناس منذ أ د ر ك ن ا ه م لا ينكرون ذلك وسئل عن يهود يصبغون بالبول فقال المسلم والكافر في هذا سواء ولا ت س أ ل عن هذا ولا تبحث عنه وقال إ ذ ا علمت أ ن ه لا محاله يصبغ بشيء من البول وصح عندك فلابسهما تصلي فيه حتى تغسله المغيرة فيه حديث وخرج من ن أن النبي شعبة عليه صلى الله و ل م أ د ي له ل ه خفان ف ا ب س ولا يعلم أ ذ ك ي هما أ م لا وقد ورد ما يستدل به على البحث والسؤال فخرج الإمام رجل أحمد من حديث رجل عن أ م مسلم الأشجعية ان ل أ أ ش ج ع ي ة النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ا ه ا وهي في ق ب ة فقال ما أ ح س ن ه ا إ ن لم يكن فيها م ي ت ة قالت فجعلت أ ت ت ب ع ه ا والرجل مجهول وخرج الأثرم عن زيد بن وهب الأثرم عمره بإسناده قال أتانا كتاب بن عن زيد ب أ ذ ر ب ي ج ا ن إ ن ك م ب أ ر ض فيها ا ل م ي ت ة فلا تلبسوا من الفراء حتى تعلموا حله من حرامه وروى فروا وقال لو أعلم أنه ذكي لسرني أن يكون لي منه ثوب وعن عمر رأى رجل لسرني على الخلال بإسناده مجاهد ابن قال أعلم لي لعائشة بن كعب فمسه عن أن أنه أن منه أنه محمد ذكي ما يمنعك أن لحافا من الميتة لحافا الفراء قالت تتخذي أن أن أكره ألبس وروى عبد الرزاق ب إ س ن ا د ه عن ابن مسعود أ ن ه قال لمن نزل من المسلمين بفارس إ ذ ا اشتريتم لحما فسلوا إن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوا وهذا لأن الغالب ذبيحة يهودي أهل أو لأن فارس على وفي ذ ب ا ا ا ئ ح محرمة ه م و ل ل خ ف ه ذ استعمال يشبه في ذبيحته وفي إباحة تباح الخلاف طعام لا الكفار ا من من أ و ا ن ي المشركين وثيابهم والخلاف فيها يرجع إ ل ى ق ا ع د ة تعارض ا ل أ ص ل والظاهر وقد سبق ذكر ذلك في الكلام على حديث الحلال بين والحرام بين الكلام الحلال والحرام على وبينهما أ م و ر مشتبهات و ق و ل و في ا ل أ ش ي ا ء التي سكت عنها ر ح م ة من غير س ي ا ن يعني أ ن ه إ ن م ا سكت عن ذكرها ر ح م ة بعباده ورفخا حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعلها ولم عفوا فعلوها عليهم حتى يعاقبهم على تركها بل جعلها عفوا فإن فعلوها فلا حرج عليهم يعاقبهم يجبها حرج تركها حتى فإن وما إ ن تركوها الدرداء فكذلك وفي حديث أبي ث ت ل وما كان ربك نسيا ومثله قوله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى وقوله فلا تبحث عنها يحتمل اختصاص هذا النهي بزمن النبي صلى الله عليه يذكر البحث اختصاص بزمن وسلم عما لم صلى الله لأن والسؤال هذا كثرة قد يكون سببا لنزول التشديد فيه ب إ ي ج ا ب أ و تحريم وحديث سعد بن أ ب ي وقاص يدل على هذا فيحتمل فإن في في يكون النهي、عاماً. والمروي يدل يذكر يوجب تحريمه إيجابه البحث حكم المحرمات الواجبات اعتقاد عاما سلمان من ما لم قوله على ذلك والسؤال ولا أن أو عن عن كثرة قد لمشابهته لبعض الواجبات أ و المحرمات فقبول ا ل ع ا ف ي ة فيه وترك البحث والسؤال عنه خير وقد يدخل ذلك وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا خرجه مسلم من حديث ابن مسعود مرفوعا والمتنطع هو المتعمق البحاث عما لا يعنيه وهذا قد يتمسك في مرفوعا حديث يعنيه قد مسعود هو ابن عما من به خرجه من يتعلق بظاهر اللفظ وينفي المعاني والقياس كالظاهريه والتحقيق في هذا المقام والله أعلم أن اعلم ل ب ح ث م ا يوجد فيه نص خ ان ص أو عام على م ق س ي أ ح د ه م ا أن ي ب ح ث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة من دخوله دلالات الفحوى والمفهوم والقياس وهو الصحيحة الظاهر الصحيح فهذا في حق وهو ما يتعين فعله على المجتهدين في م ع ر ف ة ا ل أ ح ك ا م الشرعيه ة والثاني أن يدقق الناظر أن ن يدقق ظ ر وفكره في وجوه الفروق وجود الأوصاف للجمع أو الأوصاف في فيفرق فرق في متفرقين بمجرد يظهر أثر الشرع بمجرد الطردية التي هي غير له هي بين متماثلين المقتضية يجمع بين التي للجمع المستبعدة لا مناسبة مع ولعل ا يدل دليل ى ت أ ث ي ر هذا ا الشرع في ف ه النظر والبحث غير مراد ض ي و ل م م ح و مع أنه قد وقع فيه طوائف من الفقهاء وإنما المحمود النظر الموافق وقع أنه النظر لنظر فيه الفقهاء قد طوائف ا ا ل ح ص بن ة و م ب ع د ه مسعود من القرون المفضلة القرون كابن ا ب ع ونحوه و ل ل هذا مراد م بن س ع بقوله إ ي ا ك م والتنطع إ ي ا ك م والتعمق وعليكم بالعتيق يعني بما كان عليه ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ومن كلام بعض أ ئ م ة ا ل ش ا ف ع ي ة لا يليق بنا أ ن نكتفي بالخيالات في الفروق كادأ تلك الأحكام كان بأصحاب الرأي والسر الحال الظنون وغلباتها فإذا كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما القضاء باجتماعهما أن مسألتين وجب متعلق أظهر في في في من ومما إ ن انقضح فرق ف ف على بعد ه و ا ذلك فإنه ن ق و ع د د ا ل يدخل ن انتهى ومما ي في النهي عن التعمق والبحث ع ن أ م و ر الغيب ا ل خ ب ر ي ة التي أ م ر ب ا ل إ ي م ا ن بها ولم يبين كيفيتها وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا العالم ا ل م ح س س و ف ا ل ب ح ث عن كيفية ذلك ه و مما لا يعني وهو مما ينهى عنه وقد يوجب ا ل ح ي ر ة والشك ويرتقي إ ل ى التكذيب وفي صحيح مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك هذا شيئا فمن فمن من وجد حتى فليقل آ م ن ت بالله وفي روايه له لا يزال الناس يسالونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله وفي رواية يقولوا فمن أيضا ليسألنكم الناس عن كل شيء شيء وخرجه الناس الله البخاري له كل خلق كل شيء فمن خلقه عن حتى ولفظه ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي وفي وسلم وجل مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله صحيح عن أنس عن إن أمتك عز لا ما ما كذا ما كذا حتى يقول هذا الله خ ل ق الخلق فمن خلق الله وخرجه البخاري ولفظه لن يبرح الناس يتساءلون هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله قال إسحاق الخالق المخلوقين راهوي لا يجوز التفكر في الخالق ويجوز للعباد أن يتفكروا بن أن يجوز ويجوز في في بما سمعوا فيهم ولا يزيدون على ذلك ل أ ن ه م إ ن فعلوا تاه قال وقد قال الله و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده فلا يجوز أ ن يقال كيف تسبح القصاع و ا ل أ خ و ن ة والخبز المخبوز والثياب المنسوجه ة وكل ذ ا قد صحى العلم فيه أ ن ه م يسبحون فذلك إ ل ى الله أ ن يجعل تسبيحهم كيف شاء وكما يشاء وليس للناس أ ن يخوضوا في ذلك إ ل ا بما علموا ولا يتكلموا في هذا وشبهه إلا بما أخبر الله ولا يزيدوا على ذلك فاتقوا الله ولا تخوضوا إلا الله على ذلك الله الأشياء المتشابهة هذا بما في في هذه أخبر فانه يرديكم الخوض فيه عن سنن الحق نقل ذلك كله حرب عن إ س ح ا ق رحمه الله